رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ بسم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زللت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها يوما اذ تحدث اخبارها يوما اذ تحدث اخبارها بان ربك أوحى لها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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فثََّ بهه نَقُعَ فسَرَبيَق فوسَطُ نَ ب جع فسَقَ به ج إِ لن سَانَل رَّهِ لَود إِ إِ سَنَ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 أفَلا يعلمم إذاابُ الصَِ ما فيقور أفعلم إذا ظ الص ما في القبور